شرح ا ل س ن ة ل ل إ م م ا ا ل م ز ن ي ا ل الأول د ر س ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن و ص ل ى الله وسلم و بن ا ر ك على ب ي ن ا م ح م م د وعلى وصحبه ع آله أ ج ي ن ا ل ل ه م اغفر ل ن ا و ل ش ي خ ن ا و ل و وللحاضرين و ا ا ل د ي ن ج م ي المسلمين ع نقرأ ف ي شرح ا ل سنه ة للعلامة ا ب ب إ ر ي م س م ا ع ي ل بن ي ح ي ا ل م ز ن و ا ل م ت و ف ى س ن ة 2 ي ن بسم الله الرحمن الرحيم أ خ ب ر ن ا الفقيه ا ل إ م ا م شمس الدين أ ب و العز يوسف بن عمر بن أ ب ي نصر الهكاري في شهر, في شهر صفر س ن ة ست ة عشره ة وستمائة الثقة بقية أبو السلف إسحاق الإمام قال حدثنا الشيخ الامام الحافظ إ ب ر ي عيسى الماراني م عثمان من م بن بن بن درباس ب ا لفظه ل و س ي الأولى ت م ا ئ ة قال أ خ ب ر ن ا الشيخ الصالح العالم أ ب و عبد الله محمد بن أ ح م د بن حمد بن مفرد بن غياث ا ل أ ر ت ا ح ي ب ق ر ا ء ة عليه بفصاق مصر قال أ خ ب ر ن ا الشيخ المسند, المسند العالم ابو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أ د ن ى فيه لي قال الشيخ إ ب ر ا ه ي م بن عثمان و أ خ ب ر ن ا الشيخ ا ل إ م ا م الفقيه الحافظ أ ب و طاهر أ ح م د بن محمد بن أ ح م د بن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن س ل ف ة ا ل أ ص ب ه ا ن ي السلفي في كتابه الينا من ا ل إ س ك ن د ر ي ة في ربيع ا ل آ خ ر س ن ة أ ر ب ع وسبعين و خ م س م ا ئ ة قال أ خ ب ر ن ا الشريف أ ب و محمد عبد الملك بن الحسن بن ب ث ن ة ا ل أ ن ص ا ر ي ب م ك ة ب ق ر ا ء ة عليه في س ن ة تسع وتسعين واربعمائه ة قال أخبرنا ا ل ل أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه علينا مكة أخبرني أبو محمد إسماعيل بن الرجاي العسقلاني علي محمد سعيد أخبرني بن بن بن بعسقلان أبو قدم مكة أ خ ب ر ن ي ابو الحسين محمد بن أ ح م د بن عبد الرحمن ا ل م ل ط ي وابو أ ح م د محمد بن محمد بن عبد الرحيم ا ل ق س ر ا ن ي قال أ خ ب ر ن ا ن ي ز ا ر ي قال حدثني الحسن بن علي اليازري الفقير حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أ ن ا و أ ص ح ا ب لنا ا ل س ن ة إ ل ى أ ن ذكرنا أ ب و إ ب ر ا ه ي م ا ل م ز ن ي رحمه الله فقال بعض أ ص ح ا ب ن ا بلغني أ ن ه كان يتكلم في ا ل ق ر آ ن ويقف عنده وذكر آ خ ر أ ن ه يقوله إ ل ى أ ن س م ع معنا قوم اخر فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إ ل ي ه نريد أ ن نستعلم منه فكتب إ ل ي ن ا شرح ا ل س ن ة في القدر و ا ل إ ر ج ا ء و ا ل ق ر آ ن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب وأفقنا لموافقة وإياكم وإياكم بالتقوى بسم بعد إلينا الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم وإياكم للموافقة الهدى عصمنا أما بعد ف إ ن ك س أ ل ت ن ي أ ن اوضح لك من ا ل س ن ة أ م ر ا تصبر نفسك على التمسك به و ت د ر و به عنك شبه الاقاويل وزيغ محدثات ا ل ظ ا ل ي ن وقد شرحت لك منهجا موضحا لامال نفسي و إ ي ا ك فيه نصحه وبدات ف ي ه بحمدي للرشد والتسديد الحمد لله ي ح ق من ذكر و أ و ل ى من شكر وعليه و ذ ن ي الواحد الصمد ليس له ص ا ح ب ة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع والله اعلم ص ل ى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ا ل ص ل ا ة والسلام على محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذه ع ق ي د ة طبعت م ؤ ف ر ا وحققها بعض ا ل م س ا ئ خ وتوسع في ا ل م ق د م ة وتوسع ايضا في ت ر ج م ة المؤلف وكذلك ذكر ا تراجم المحدثين بها الذين رووها المؤلف هو المزهني إ س م ا ع ي ل المزني هذا المزني له م ك ا ن ة وله ش ه ر ة كن ي ت ه أ ب و إ ب ر ا ه ي م وهو تلميذ الشافعي وقد ت أ خ ر موته ع ب ع د الشافعي نحو ستين س ن ة الشافعي مات س ن ة أ ر ب ع ومائتين فهو اخذ عنه واختصر كتابه الكبير الذي هو ا ل أ ن وطبع مختصره هذا المختصر يسمى مختصر المزني مطبوع في ح ا ش ي ة ا ل أ ن كتاب ا ل أ ن كتاب كبير كما هو معروف ولكن خلاصته هذا الذي كتب هذا العالم المزني رحمه الله ثم إ ن كتابه الذي هو مختصر المزني ش ر ه ايضا وطبع شرحه في انه س ب ع ة عشر مجلدا أ و أ ك ث ر مما يدل على ا ل ع ن ا ي ة به ومما يدل على م ك ا ن ة هذا ا ل إ م ا م من العلماء ا ل أ ج ل ه ولما كانت له هذه ا ل م ك ا ن ة اهتم به العلماء وحرصوا على أ ن يعرفوا عقيدته ف ل أ ج ل ذلك نقلوا هذه ا ل ع ق ي د ة بهذه ا ل أ س ا ن ي ت كانوا لا يقبلون رساله إ ل ا بالاسناد اذا جاءهم احد وقال هذه رساله عن الشافعي سالوه ما إ س ن ا د ه ا من الذي رواها عن الشافعي المزني. عن المزني. فاذا قالوا رواها عن الشافعي ا ل م ز د ن ي من الذي رواها عن ا ل م ز د ن ي فاذا قالوا ارواها عن ا ل م ز ا ن ي فلان من الذي رواها عنه إ ل ى أ ن يصل إ ل ي ه م س ن ج ه ا وهكذا ايضا الكتب ا ل ك ب ي ر ة يرونها ب ا ل إ س ا ن ي إ ل ى ا ل آ ن هناك أ ن ا س ي ر و ن ب ا ل أ س ا ن د كتب المتقدمين بعض ا ل م س ا ئ خ الذين ادركناهم ي ر و ن ه ا ب ا ل أ س ا ن د فيروي صحيح البخاري يقول أ ر و ي ه عن شيخ فلان وشيخ يرويه أ عن شيخه فلان وعن فلان وعن فلان إ ل ى أ ن يقول عن البخاري وكذلك صحيح مسلم لا يزالون يرونه عبء ا ل أ س ا ن ي وكذلك ب ق ي ة السنن ا وكذلك موفى ا ل إ م ا م مالك يرونه عظام ا ل أ س ا ن ي وهكذا أ ي ض ا الرسائل ا ل ص غ ي ر ة لا يقبلونها إ ل ا إ ذ ا رويت بالاسانيد فهذه ا ل ر س ا ل ة أ ر و و ه ا بالاسانيد وكتبوا ا ل إ س ن ا د في مقدمتها يقول بعضهم كما أ ك ل ذلك الحافظ ابن حجر لمقدمه صحيح البخاري في شرحه في أ و ل شرحه للبخاري قال وقبل أ ن أ ب د أ في شرحه أ ذ ك ر إ س ن ا د ي إ ل ي ه ف إ ن ي سمعت بعض مشايخي يقول ا ل أ س ا ن ي د أ ن س ا ب الكتب يعني كما ان ا ر ج ل يكون له نسب فلان بن فلان بن فلان إ ل ى أ ن يصل إ ل ى جد م ع و ث فكذلك هذه المؤلفات لها أ س ا ن ي د تكون ب م ن ز ل ة النسب هذا سبب اهتمامهم ب ا ل أ س ا ن ي د أ ن ي ت أ ك د و ا عن صحتها عمن نسبت إ ل ي ه إ ذ ا جاءه م إ ن س ا ن وقال مثلا هذه ر س ا ل ة لابن أ ب ي حاتم أن نحن ن بيننا وبين ابن أ ب ي حاتم ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة كيف علمت ذلك فيرتب الاسناد فيقول اقراتها على فلان وفلان ق ر أ ه ا على شعقه فلان إ ل ى أ ن يقول آ خ ر ه م أ ق ر ا ت ه ا أ و ق ر أ ه ا علينا بن أ ب ي حاتم كذلك رساله بن أ ب ي عاصم الموجوده فلما وجدت تناقل إ س ن ا د ه ا لا بد ان نعرف من الذي رواها حتى نثق بانه مقبول الروايه نخشى انها ملصقه عليه انها مكتوبه عليه وليست له ف إ ذ ا جاءتنا هذه ا ل أ س ا ن ي د اقبلناها وعرضنا ص ح ة نسبتها إ ل ى ذلك ا ل إ م ا م الذي نسبت إ ل ي ه حتى ولو كانت م ت و ا ت ر ة حتى ا ل ق ر آ ن رواه بالاسانيد مع أ ن ه متواتر م او مشتهر اشتهر في شرق ا ل أ ر ض وغربها ليس الذين راوه ع ش ر ة ولا عشرون ولا م ئ ة ولا عشرون الفا ولا م ئ ة أ ل ف ولكن مع ذلك اهتم بعضهم بمثل أ س ا ن ي د ه م فيقول ق ر أ في ا ل ق ر آ ن على عاصم وكراه عاصم على أ ب ي عبد الرحمن السلمي وكراه أ ب و عبد الرحمن السلمي على عثمان بن عفان وهكذا حتى يعرف بذلك أ ن ه اتصل سنده بالصحابه الذي تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد مثلا في بعض الكتب ذكر المؤلف من الذي ذكره ذكره تلميذه تجدون في مصنف عبد الرزاق في كل إ س ن ا د يقولون أ حدثنا عبد الرزاق أ و قال عبد الرزاق هل يقوله عن نفسه يقوله تلاميذه كذلك أ ي ض ا في موطا مالك كل حديث يقول فيه حدثنا يحيى عن مالك كيف ي ق و ل حدثنا يحيى مالك مثلا هو ل ي ه الذي يحدث عن يحيى ولكن يحيى روى الكتاب عن مالك والتلاميذ روى عن يحيى ق ا ل و ح د ه ن ا يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك وذلك ل أ ن مالكا حدث به ونقله عشرات جاءوا الى مالك فكال منهم يقول و اريد أ أ ن ت ح د ه ن ي بهذا المقطع ف ي ح د د ه به كله وينسخه ثم يرويه هذا هو السبب في اهتمامهم ب ا ل أ س ا ن ي ت توجد تراجم هؤلاء في الرساله المحققه وانما الطبع ي مختصر المثل فقط اي دون المقدمه ة فيقول ذلك الذي ا ر و ا هذه الرساله اخبرنا الفقيه الامام شمس الدين لابو العز يوسف بن عمر بن ابي نصر التاري في صفر ب س ن ة ست ع ش ر ة وستمائه دليل على أ ن ه م ت أ ك د حتى ذكر الشهر وذكر السنه قال ابو العز حدثنا شيخ ا ل إ م ا م الحافظ استقاه ب ق ي ة السلفي ابو إ س ح ا ق إ ب ر ا ه ي م بن عثمان بن إ س م ا ء بن ع ي س ا بن د ر م ا ش الماراني من لفظه بالموصل في تاسع عشر من جمعه ا ا ل أ و ل ى س ن ة احدى عشره و س ت م ئ ة هكذا ما بينهم إ ل ا خمس سنين يعني ا ل ر و ا ي ة الاولى ر و ي ة ا ل أ عن أ ب ي ا ل ع ز س ن ة ست عشره وشيخه الذي هو أ ب و إ س ح ا ق سمعها س ن ة احدى عشره قبله بخمس سنين بعد ذلك أ ب و إ س ح ا ق يقول أ خ ب ر ن ا الشيخ الصالح العالم أ ب و عبد الله محمد بن أ ح م د بن حمد بن مفرج بن غ ي ا س ا ل أ ر ت ا ح ي ابي ق ر ا ء ه عليه بفسطاط مصر هذا أ ي ض ا يريد ا ل ت أ ك ي د حيث ذكر أ ن ه قراها عليه هذه الرساله و أ ن ذلك في مصر ب ي فسطاط مصر هذا الشيخ أ ب و عبدالله يقول أ خ ب ر ن ا الشيخ المسند العالم أ ب و الحسن علي بن الحسين م ن عمر ا ل م و ص ل الفرضى أ فيما اذن لي فيه أ لماذا سمي المسند أ لانهم يرجعون إ ل ي ه لاطول عمره ولاتصال ا اسانيده ولقوى كربه من المعلف عادتهم اذا كبر الانسان أ ع ب د ا عنه ن ه وصل الثمانين أ و التسعين وهو لا يزال ذ ك ي حافظا توافدوا اليه ي ر و ن عنه الحادث ب أ س ا ن ي د ه حتى يكون الاسناد رفيعا افي أ ر و ي ه عنه مثلا الشاب الذي عمره عشر سنين أ و ثمان سنين ولكنه مميز يرويها عن هذا الشيخ الذي عمره ثمانون او ت س و ن وهذا الشيخ المعمر قد رواها وعمره عشر سنين عن شيخ عمره تسعون او ثمانون وشيخه أ ي ض ا تحمل هذه الحديث وعمره عشر سنين أ و اثنى عشر س ن ة اروها عن شيخ عمره فوق الثمانين لماذا ي ر و ي ا ل ص غ ي ر عن الكبير حتى تقل الوسائط حتى يقل ا ل إ س ن ا د ويقال هذا إ س ن ا د علي هذا إ س ن ا د رفيع تكلم النووي رحمه الله على صحيح مسلم أ و ل ما رواه فقال حدثني فلان عن فلان إ ل ى أ ن وصل إ ل ى مسلم ثم ترجم لهؤلاء الذين حدث عنهم ثم ذكر أ ن هذا ا ل إ س ن ا د رفيع علي لانه من روايه الصغير على الكبير فقالت رجاله هكذا ي ه ل ص و ن على علو الاسناد ثم أ ب و إ س ح ا ق إ ب ر ا ه ي م بن عثمان بن عيسى بن جلباس الماراني له اسنادات لهذه ا ل ر س ا ل ة ف ا ل إ س ن ا د ا ل أ و ل رواه رواه عن ا ل أ ر ت ا ح ي ب ا ل ق ر ا ء ة عليه بمصر عن ا ل م و س ل ي و رواها ب إ س ن ا د آ خ ر حيث قال أ خ ب ر ن ا الشيخ ا ل إ م ا م ا ل ف ق ت ي ح ا ل ح ا ف ر أ ب و طاهر أ ح م د بن محمد بن أ ح م د بن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن سلفا ا ل أ ص ب ع ا ن ا ل س ل ف في كتابه الى ان من ا ل إ س ك ن د ر ي ه في ربيع اخر س ن ة أ ر ب ع وسبعين وخمسمائه روايته ا ل أ و ل ى في س ن ة احدى عشره و س ت م ا ئ ة روايه ابن درباس وروايته ها هنا س ن ة أ ر ب ع وسبعين و خ م س م ا ئ ة هذا يكون أ ع ل ى اسنادا يعني بينهما ست وعشرون سبع وثلاثون س ن ة بين روايته عن ا ل أ ر ت ا ح ي وروايته عن ا ل أ ص ب ه ا ن ي سبع وثلاثون س ن ة و ا ل ن س خ ة و ا ح د ة ا ل أ ص ب ه ا ن ي يقول أ خ ب ر ن ا الشريف أ ب و محمد عبد الملك بن الحسن بن مثنه ا ل أ ن ص ا ر ي من ك بالقراءه عليه ب س ن ة تسعه وتسعين و أ ر ب ع م ا ئ ة ينظر الفرق أ ن ه ر ا ى ا ب س ن ة تسعين و أ ر ب ع م ا ئ ة وحدث بها س ن ة أ ر ب ع وسبعين اي بعد خمس وسبعين س ن ة بين ر و ا ي ت ي عن شيخه و ر و ا ي ة تلميذه عنه م ا يدل على أ ن ه طال عمره و أ ن ه حرص على ق ص ا ر الاسناد ثم يقول قال الم ي ي ق و ل ه ابو عثمان بن إ ب ر ا ه ي م الضمير يعود على الشريف ابو محمد وكذلك الموصلي الفرق قال جميعا أ خ ب ر ن ا أ ب و عبدالله الحسين بن علي النسوي الفرقيه قادم علينا م ك ة أ خ ب ر ن ا أ ب و محمد اسماعيل بن رجاء م ن سعيد العسكراني أ ب ي ا ش ك ا ن اخبرنا أ ب و الحسين محمد بن أ ح م د بن عبد الرحمن الملطي و أ ب و أ ح م د محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيصراني قال اخبرنا أ ح م د بن م ك ر اليا زوري قال حدثني الحسن بن علي اليا زوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني هذا الذي سعنا في زمن المزني يقول كنت بطرابلس المغرب فذكرت انا و أ ص ح ا ب لنا ل س ن ة و ا ل ع ق ي د ة إ ل ى أ ن ذكرنا أ ب ا إ ب ر ا ه ي م المزني يعني فلان عقيده كذا وفلان قال كذا وكذا إ ل ى أ ن ذكرنا أ ب ا إ ب ر ا ه ي م المزني فرحمه الله فقال بعض اصحابنا في ذلك المجلس بلغني أ ن ه كان يتكلم في ا ل ق ر آ ن ويقف عنده فانه ا ت ه م ه ب أ ن ه يقول ان ا ل ق ر آ ن مخلوق أ و لا ي ف ر ه ب أ ن ه كلام الله قاله بعض الحاضرين ثم يقول ذكر آ خ ر أ ن ه يقوله أ ن ه يقول في ا ل ق ر آ ن أ ن ه مخلوق أ و أ ن ه يتوقف إ ل ى أ ن اجتمع معنا قوم اخر نقلوا هذه المقاله ا ل س ي ئ ة فغم الناس ذلك غما شديدا لانهم يحسنون ظ ن به و ل أ ن ه م يعرفون مكانته ويعرفون فضله فكيف يتهم ب أ ن ه يقف ب ا ل ق ر آ ن لا يصدح ب أ ن ه كلام الله أ و يقول إ ن ه مخلوق أ و نحو ذلك يقول ف ك ت م ن ا إ ل ي ه ا ل ك ت ا ب نريد أ ن نستعلم منه أ نريد ن أ ن ن ت أ ك د عن عقيدته فكتب إ ل ي ن ا شرح السنه اي هذه ا ل ر س ا ل ة تسمى شرح ا ل س ن ة وذلك ل أ ن ه ا تتعلق ب ا ل س ن ة و ل أ ن ه ا ش ا ر ح ة ل ل ع ق ي د ة التي هي ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة وهناك أ ي ض ا ر س ا ل ة اسمها شرف السنه ة ل ا ل ب ر ب ه ا ر ي أ ح د العلماء الذين في القرن الرابع عالم من أ ه ل السنه كان إ ل ى مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د وذلك القرن الذي هو القرن الرابع اقد هشت فيه العقائد ا ل م ن ح ر ف ة وتمكنت ع ق ي د ة ا ل أ ش ا ئ ر وصاروا يتهمون ا ل ح ن ا ب ل ة ب أ ن ه م مشبهه و م م ث ل ة وكل من اصر على هذا المذهب يعادونه ويقاطعونه ويؤذونه فكان منهم البربه ا ل ي رحمه الله يسمى رسالته ي مطبوعه الشرح ا ل س ن ة هذه ا ر س ا ل ة المزني كتب فيها القضاء والقدر وكتب فيها الارجاء وكتب فيها ا ل ق ر آ ن وكتب البعث و ا ل م ش و ر وكتب الموازين وكتب النظر ك أ ن ه م س أ ل و ه أ خ ب ر ن ا ما تقول في القدر وفي ا ل أ ر ج ا ء وفي ا ل ق ر آ ن أ و ماذا ت أ م ر ن ا أ ن نعتقده في هذه كلها فكتب إ ل ي ه م ب د أ هذه الكتابه بالدعاء له ولهم عصمنا الله و إ ي ا ك م بالتقوى ووفقنا و إ ي ا ك م ل م و ا ف ق ة الهدى د ع و ك م ط ي ب ة وذلك ل أ ن ا ل ا ص م ة سبب ل ل ن ج ا ة و ا ل س ل ا م ة يعني ج ا ء ل ه م ب ا ل إ ص م ة و أ ن ا ل إ ص م ة تكون بتقوى الله تعالى عسى ربنا ان يعصمنا من المعاصي ومن البدع والمحدثات ومن المخالفات ويكون ذلك بتوفيقه لنا أ ن نكون من المتقين كذلك وجعل ه م التوحيد وفقنا واياكم ل م و ا ف ق ة ا ل ه د ا أ دلنا على ا ل ه د ا واعاننا على أ ن نكون من أ ه ل ا ل ه د ا يقول أ م ا بعد ف إ ن ك س أ ل ت ن ي أ ن أ و ض ح لك من ا ل س ن ة أ م ر ا تصبر نفسك على التمسك به ي اي السنه ا ل ن ب و ي ة التي هي ع ق ي د ة النبي صلى الله عليه وسلم و ع ق ي د ة ت ل ا ف ا ل أ م ة تصبر نفسك عليه كما في قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداه والعشي التمسك هو قبض الشيء ب ق و ة يعني أ م س ك ا ل س ن ة ب ق و ة بيديك احذر أ ن ه ا تتفلت أ خ ذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ي ك م بتقوى الله واستمعوا ل ط ا ع ة عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها يعني بايديكم وعضوا عليها بالنواجذ اقصت الاسنان مخافه انها تتفلت يقول تكون بها متمسكا بالسنه ويقول ابن القيم في م ي م ي ت ه رحمه الله تمسك بها مسك البخيل بماله عليه وعض عليها بالنواجذ تسلمه و يعني تمسك ب ا ل س ن ة كامساك البخلاء ب أ م و ا ل ه م وعض عليها ب أ س ن ا ن ك فكذلك التمسك أ م ر الله به قال الله تعالى فاستمسك بالذي أ و ح ي إ ل ي ك إ ن ك على صراط مستقيم استمسك به اعمل به ولو جاءك من يخذلك ولو جاءك من يعيبك أ و يقدح بما أ ن ت عليه أ و يشكك في عقيدتك عليك أ ن تكون متمسكا به و ت د ر أ به أ ن ك شبه ا ل أ ق ا و ي ل ت د ر أ ي ع ن ي ت د ف ع الشيء ا يعني ادفعه ورده الشبهه هي الشبهات التي تشبه على ا ل إ ن س ا ن الحق وتلبسه بالباطل الذين يشبهون هم أ ه ل التشكيك ي أ ت و ن ك بما يشكك نفسك وقلبك في ا ل ع ق ي د ة أ تكون من المش... المشبه عليهم ادرا عنك وادفع شبه ا ل أ ق ا و ي ل وزايغ محدثات الضالين ا ل ز ا المع... ئ غ الانحراف م ع ل زاغ عن ا ل ش ي ئ أ ن ما لو انحرف ا قال الله تعالى ف أ م الذين في قلوبهم ز ا ئ غ المحدثات هي البدع وقال صلى الله عليه وسلم ف إ ن كل محدثات ا ل ب د ع الذين يحدثونها هم الضالون التائهون عن الحق والمبتعدون عنه يقول رحمه الله وقد شرحت لك منهجا موضحا مع أ ن ا ل ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة ولكن استوفى بها ما يحتاج إ ل ي ه استوفى بهذه ا ل ر س ا ل ة كل شيء يهم المسلم بمعنى أ ن ه ا م خ ت ص ر ة ولكن سماها شرحه ولذلك جعل عنوانها شرح ا ل س ن ة ا ل أ ص ل في الشرح أ ن ه توسعه الشيء أ ن يكون واسعه قال تعالى افمن شرح الله صدره الى الاسلام ك فهو على نور من ربه وقال تعالى فمن يرد الله أ ن ياتيه يشرح صدره للاسلام ينشرح له الصدر هكذا شرح كل شيء يعني توضيحه والمنهج المسلك الذي يصار عليه وصفه بانهم و ا ض ح أ عجليا واضحا ليس فيه شبهه بل ا هو واضح مع انه رحمه الله ما ذكر الادله ولكن اقتصر على الكلمات لانهم سالوه عما يقول و إ ذ ا جاءهم بهذه الجمل ف ا ل أ ص ل أ ن ه م يعرفون موافقتها عن ا ل أ د ل ه ل أ ن ه م يقراون ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة وكذلك ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ف إ ذ ا جاءتهم هذه ا ل أ ق و ا ل وكانت م ج م ل ة غير م ذ ك و ر ة ا ل أ د ل ة فعرفوا صحتها بمقابلتها بتلك ا ل أ د ل ة هكذا يقول لم آ ل نفسي واياك فيه ن ص ح ة يعني ما قصرت ولا أ ج م ل ت بل أ ت ي ت بكل ما فيه نصيحه لك و ن ص ي ح ة لنفسي النصيحه م ش ت ق ة من نصح العسل يعني خلصه من الشوائب ولذلك كل من نصح يعني خلص في كلامه يسمى ن ا ص ح ة قال الله تعالى عن هود لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وكذلك قال هود لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وقال شعيب ا ل ى صالح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 فهو يقول الم ال نفسي واياك فيه نصحا اني ذكرت ذلك من باب ا ل ن ص ي ح ة لك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ا ل ن ص ي ح ة يقول ب د ا ت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد ابتدع بها بحمد الله و ص ف الرب أ ن ه الذي يرشد ويسدد من أ ر ش د ه الله تعالى ثبته على الرشد فهو من الراشدين قال الله تعالى ولكن الله حبب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه ب قلوبكم وكره إ ل ي ك م الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون الراشدون يعني الذين على الرشد و ض د ا ل ر ش د الغي الذي هو ا ل ر و ا ي ة قال تعالى قد تبين الرشد من الغي فالله تعالى هو الذي ي ر س د من يشاء يعني يهديه ويسدده ابتدع بالحمد الحمد لله أ ح ق من ذكر و أ و ل ى من شكر جاء فيه حديث كل أ م ر لا ي ب د أ فيه بحمد الله فهو أ ق ط ع وفي روايه فهو أ ج ر وفي روايه فهو أ ب ت ر والمعنى أ ن ه ناقص ا ل ب ر ك ة الله تعالى أ حمد نفسه في أ و ل ا ل ف ا ت ح ة الحمد لله رب العالمين وافتتح ايضا ثلاث سوال بالحمد س و ر ة ا ل أ ن ع ا م الحمد لله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض سوره سبع الحمد لله الذي له ما في السماوات س و ر ة فاطر الحمد لله باطل السماوات و ا ل أ ر ض وختم س و ر ة الزمر بقوله و آ خ ر دعواهم بقوله تعالى حافينا يسبحون ب ه م د ربهم ويؤمنون يسبحون ب ه م د ربهم بقوله ي ترى ا ل م ل ا ئ ك ة حافينا حول ا ل أ ر ض يسبحون ب ه م د ربهم إ ل ى قوله والحمد لله رب العالمين هكذا الله تعالى اهل الحمد وهو أ ح ق من ذكر يعني أ م ر ب أ ن يذكر فاذكروني اذكركم و أ و ل ى من شكر يعني أ و ل ى ب أ ن يذكره العباد الشكر هو الاعتراف الاعتراف بنعمه والحمد هو الثناء عليه الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه و إ ج ل ا ل ه ويعرفونه ب أ ن ه فعل ي ن ب ع عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره فالله تعالى هو المحمود هو الذي يستحق الحمد وهو الذي اولى بان يذكر أ امر الله تعالى بذكره اذكر الله ذكرا كثيرا وامر بشكره في قوله تعالى واشكروني ولا تكفروني ويعرفون الشكر ب أ ن ه الاعتراف بنعم المنعم الله تعالى يشكر باللسان و ب ا ل أ ر ك ا ن وبالجنان يقول الشاعر أ ف ا د ت ك م النعماء مني ث ل ا ث ة يدي ولساني والضمير المحجب ف ع ن ي شكرتكم بيدي وبلساني وبقلبي لنعمائكم علي الشكر ا يكون على النعم و أ م ا الحمد ف إ ن ه على الصفات كلها الله تعالى يحمد على نعمه ويحمد على ابتلائه ويحمد على كمال صفاته ويحمد على جميع أ ف ع ا ل ه يحمد على كل شيء ويشتر على نعمه التي أ و ل ا ه ا لعباده يستحق الشكر عليها جميعا فهكذا يقول وعليه أ ذ ن ي الثناء تكرار الحمد وتكرار الشكر أ ن نحمد الله ونثني عليه اي نكرر الحمد وصف الله تعالى بانه الواحد الصمد ليس له صاحبه ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عزل السميع البصير العليم الخبير المنيع المني الرفيع هذه اسماء وصفات الواحد اسم ولكنه دال على ا ل و ح د ا ن ي ة قال الله تعالى و إ ل ه ك م إ ل ه واحد وما من إ ل ه إ ل ا إ ل ه واحد رد على الذين يجعلون لهم آ ل ه ه ك ث ي ر ة ويقولون اجعل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا هكذا الله تعالى ذكر أ ن ه واحد ي ع ي لا ف ر ز ه ب ا ل ع ب ا د ة ولا يجعل له شركا يسمى نفسه الصمد الصمد هو الذي تصمد إ ل ي ه القلوب أ و تصعد إ ل ي ه ا ل أ ع م ا ل صمدت وصعدت إ ل ي ه مع ان ك ل م ة الصمد فيها كلام طويل تعرفون أن ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله شرح س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص قل هو الله أ ح د في مجلد موجود مقطوع وقبع أ ي ض ا في الجزء السادس عشر والسابع عشر من مجموع الفتاوى ولما تكلم على ا ل ص م ت أ ط ا ل عليها وقال بعضهم انها من المتشابه وتوسع في ذكر المتشابه وما يدخل فيه والاولى لنا الا نتدخل في تلك الكلمات او تلك التفاصيل التي فسر بها هذا الاسم يصح ان يعبد له عبد الصمد ليس له ص ا ح ب ة ولا ولد ان نزح نفسه عن ذلك اعتبر الله تعالى بديع السماوات و ا ل أ ر ض أ ن يكون له ولد ولم تكن له ص ا ح ب ة ا ل ص ا ح ب ة ا ل ز و ج ة والولد المولود كيف يكون له ولد ليس له ص ا ح ب ة هو غني عن ذلك وذكر الله ذلك أ ي ض ا مؤمن الجن أ ن ه م قالوا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ ص ا ح ب ة ولا ولدا فننزه الله تعالى عن ذلك ل أ ن الولد يشبه أ ب ا ه و ل أ ن ه يدل على ا ل ح ا ج ة وقد أ ن ك ر الله ب ش د ة على الذين يقولون إ ن لله ولد ان صار يقولون عيسى هو ابن الله قال تعالى إ لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ابن مريم وقال تعالى وقالت اليهود ع ز ي ر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وذكر عظام المشركين العرب أ ن ه م يقولون ا ل م ل ا ئ ك ة بنات الله فرد عليهم قال تعالى وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا أ ش ه د خلقهم وقال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتقون فالله تعالى واحد أ ح د غني عن ا ل ص ا ح ب ة والولد جل عن المثيل ليس كمثله شيء المماثل الذي هو مثله في ذاته أ و في صفاته أ و في أ ف ع ا ل ه أ و في أ س م ا ئ ه أ ي تنزه وتعالى عن أ ن يكون له مثل ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله ا ل أ م ث ا ل فلا تجعلوا لله أ ن د ا د ا فلا شبيه له والشبيه هو المثيل مثل ا ق ا ر ب ا ت لكن المثيل أ ش د مماثله أ خ ر إ ذ ا قيل ه ذ ا مثل فلان وهذا يشبهه الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل ولا عديل العديل المعادل الذي يعجل به لا يعجل بالله شيء لانه هو خالق الكون السميع البصير السميع اسم دال على صفه الصفه هي السمع السمع هو إ د ر ا ك ا ل أ ص و ا ت يعني أ ن ا اصف الله تعالى ب أ ن ه سميع يسمع ا ل أ ص و ا ت ولا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه ك ث ر ة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات في اللحظه ا ل و ا ح د ة قد ي س أ ل ه ويدعوه م ئ ة أ ل ف أ و أ ل ف أ ل ف أ و أ ل ف ومع ذلك يسمعهم ويعلم ما يقولون كذلك لا نقول إ ن سمعه كسم المخلوق يعني أ ن ه يسمع ب أ ذ ن و ب أ ص م ق ه و ن ه و ذلك بل نقول يسمع كما يشاء البصير البصر إذ ر ا ك المبصرات التي هي ا ل أ ش ب ا ح التي ترى سواء كانت صغيره كالذره والخردله او ك ب ي ر ة كالجبال والبحار والشمس والقمر نحو ذلك يبصر ذلك كله وقد أ ج ب ت الله له ا ل ع ي ن في قوله تعالى ولتصنع على عيني وقال تعالى فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا اي امام نظرنا وقال تعالى في سفينه نوح تجري باعيننا يعني امام اعيننا فنصير الله تعالى بذلك الخبير العليم الخبير العليم الذي يعلم كل شيء وكذلك الخبير الذي هو خبير ا بكل شيء ولعله ي أ ت ي ن ا زياده ب ي تفسير العلم و ا ل خ ب ر ة وكذلك قوله المنيع الرفيع يعني الذي هو بكل شيء عليم يعني الرفيع ف ي إ ث ب ا ت العلو ن ر ف ه هنا على عنوان العلو الذي هو ا ر ك م واحد ن ق ر أ ه غدا إ ن شاء الله تعالى والله اعلم يقول السائل ذكرتم غفر الله لكم أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء ج ا ء و ا بالنفي المجمل و ا ل إ ث ب ا ت المفصل أ ر ج و من سماحتكم أ ن تذكروا مثالا للنفي المجمل و ا ل إ ث ب ا ت المفصل وما الفرق بينهما ذكر ذلك في أ و ل ر س ا ل ة التي هي ا ل ح م و ي ة ثم إ ن ه في رساله ا ل ت ج م ل ي ة ذكر أ م ث ل ة ك ث ي ر ة للصفات ا ل م ف ص ل ة أ ن الله تعالى فصل في الصفات ا ل م ث ب ت ة و أ ج م ل في الصفات ا ل م ن ف ي ة وذلك ل أ ن ا ل إ ث ب ا ت يمدح به و أ م ا النفي فلا يمدح به إ ل ا إ ذ ا تضمن إ ث ب ا ت ا مثال النفي لا ت أ خ ذ ه سنه ولا نؤم هذا دليل دليل على أ ن ه أ حي قيوم كمال ا ل ح ي ا ة وكمال ق ي و م ي ة كذلك قوله وما كان ربك نسيا هذا نفي نفي للنسيان دليل على كمال العلم وكذلك قوله ما كان الله ليعجزه من شيء وقوله ما مسنا من لغوب وقوله لا يزو عن ربك من ا ق ا ل ذره هذه كلها نفي ولكنها داله على ا ل ا ث ب ت و أ م ا ا ل إ ث ب ا ت ف إ ن ه الغالب الحي القيوم هذا إ ث ب ا ت السميع البصير العليم الخبير القدير هذه كلها إ ث ب ا ت ا ت مفصله ة أحسن ا ل ل إليكم نقول الله من الأشاعرة الفرق من بيكم يثبت سبع صفات. وسمعت أن طائفة منهم يثبتون عشرين صفة. فما الفرق بين وبارك حفظكم هناك من من وسمعت منهم فما سبع صفات طائفة أن صفة هؤلاء وهل هذا صحيح ا ل أ ش ا ع ر ة اثبتوا سبع صفات من الصفات التي نفاها ا ل م ع ت ز ل ة ولذلك ا ل م ع ت ز ل ة يسمونهم ا ل ص ف ا ت ي ة أ ن ت م ا ل ص ف ا ت ي ة لانكم تثبتون بعض الصفات مع أ ن ه م يثبتون س ب ع مما نفاها ا ل م ع ت ز ل ة ويقولون إ ن م ا أ ث ب ت ن ا ه ا بالعقل فيقولون الفعل الحادث دليل على ا ل ق د ر ة نشاهد الافعال تحدث نشاهد السحاب يحدث والمطر يحدث والنبات يحدث والمولود يحدث ه ل ي س ذلك دليل على ا ل ق د ر ة أ ث ب ت ن ا القدره كذلك ا ل إ ح ك ا م نشاهد خلق الله تعالى محكم ا ل إ ن س ا ن خلقه محكم ذلك دليل على العلم ف أ ث ب ت ن ا العلم أ نشاهد أ ي ض ا التخصيص أ ن الله خص هذا بالفهم وحرم هذا وخص هذا بالعقل وحرم هذا وخص هذا بالغنى وحرم هذا فنثبت ا ل إ ر ا د ة أ ن الله أ ر ا د بهذا كذا فاثبتنا ثلاثه العلم و ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة وهذه الثلاث لا تكون إ ل ا في الحي فاثبتنا ا ل ح ي ا ة و إ ذ ا اثبتنا ا ل ح ي ا ة فالحي لا بد أ ن يكون سميعا أ و أ ف ر ع والسمع أ ف ض ل فنثبت السمع ولا بد أ ن يكون بصيرا أ و أ ع م ى والبصر أ ف ض ل ف أ ث ب ت ن ا البصر ولا بد أ ن يكون متكلما أ و أ خ ر ج والكلام المتكلم أ ف ض ل فاثبتنا هذه السبع ولكنهم ايضا ي ج د ن ا ي ث ب ت و ن أ ش ي ا ء م ش ت ر ك ة بينهم وبين المعتزله اي يثبتون القدم اي يثبتون الوجود صفه الوجود وصفه القدم وصفه ا ل ح ي ا ة ونحوها يثبتون ا ل صفات الوجود وما ع ش ب ه ا إ ل ى أ ن يثبتوا عشرين صفه احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم هذه العباره الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه صحيحه ان الله تعالى يحمده على الخير والشر نحمده على الابتلاء ما ابتلانا إ ل ا ليختبر العباد ابتلى هذا بالفقر عليك ان تحمده ولو كنت فقيرا ابتلى هذا بالمرض عليك ان تحمده ولو, كان ولو كنت مريضا يحمد على المكروه يحمد على السراء والضراء أ ح س ن الله إ ل ي ك م وبارك فيكم هذا أ خ يقول أ ن ه يريد الزواج ولكنه ليس عنده إ م ك ا ن ي ة لهذا الزواج ويريد ن ص ي ح ة من فضيلتكم الله تعالى يقول و ع ن ك ه ا ل أ ي ا م منكم الصالحين من عبادكم و إ م ا ئ ك م ان يكونوا فقرا ء يغنيهم الله من فضله وجاء في الحديث أ ن ا ل ث ل ا ث ا الذين حقن ع الله ان يعينهم المتزوج يريد العفاف الله تعالى بعد ذلك يقول وليستعفف الذين لا يجدون ن ك ا ه ا حتى يغنيهم الله من فضله عليه أ ن يستعفف كذلك أ ي ض ا عليه أ ن يتسبب يشتغل يتكسب ويختلف لا لله تعالى يرزقه و أ ن يوفقه لمن يحب الخير خصوصا إ ذ ا كان صالحا أ ق ر ا ت في ق ص ة بعض الصالحين أ ن ه قدم ب ل د ة ويريد الزواج بها وليس عنده إ ل ا هلل معه هلل أ ن ه أ م ت د ا ر ه ا اقل من نصف ريال فقال له سمع بذلك رجل قال له أ ت ر ي ذ ا ان تتزوج بهذه الهلل أ ن ا ا ل آ ن معي م ئ ة وعشرون ريال ولم أ ج د من يقبلني قال أ ن ت تريد ا م ر أ ة في صفتي كذا وكذا و أ ن ا أ ر ي د ا م ر أ ة ز ا ه د ة صالحه لا تريد إ ل ا الصلاح و ن ه و ه فوفق لان زوج بهذا ا ل ه ل ل ل أ ن هناك من يريدون الرجل الصالح ولو لم يكن معه مال أ ح س ن الله إ ل ي ك م وبارك فيكم وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن